هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الْ إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عذو فاتخذوا عذوا إن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 اذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فسقناه الى بلد يت فأَحنا بأرض بعد موتها كذللك نشور بَن كانَ يريد الليزةَ فَ للمه العِزة, العزة جميع إلي يصع الكَم الطمِب والعمل الصانح يررفع والذينَ يبون السئاتِ لَم عذااب شد.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 ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون, وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما أجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يتخورون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا ايها الناس انتم الفقراء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 وََا تَدَع مُسْقَلَةٌ إلَ حِبِّهَا ل يُحمَ مِن م شَيئءُ وَلَ كَانَذاَا غُرربَ إِ مَا تُذِر الذينَ يَخْشَوونَ رَبَّّ بِالغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَ وَمَا تَزَكَّ فَإِ ماَا يتَزَكَّ لَِفْسِ وَإِلَ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأمواد إن الله يسمع من يشاء وما بِ مُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنَّكَ إِنَّ أنت إلا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّه مَا تِلْكَ إِلَّا خَلَافٌ فِيهَا نَذِير وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ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 وَمِنَ الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى بيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده الله عَزز الفور إِ الذينَ يَتْنُونَ كِتابابَ اللهَّ وَأَقَام الصَّلَةَ وَآ فَقُ وَأَفَقُ مَِّا رَزَ فَنَ صَِّّ وَعَانتَي يَجونَةِ جََةَ لنتَبور لوَفِيَهُم أُجُورَ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 ولباسهم فِيهَا حنير وقالوا الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ مَا لِيَقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ لا يَقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا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 أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِذُوا الظَّالِمُونَ بَعْضٌ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانه لئن جاءه النذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءه النذير